مع سورة إبراهيم نسأل الله فضله ورحمته قال الله تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. تعطي هذه الشجره الطيبة ثمرها الطيب كل وقت بأمر ربها ويضرب الله سبحانه الأمثال للناس رجاء أن يتذكر إذن في هذه الآية الكريمة يعتبر الإنسان في حياته ويحرص الإنسان للعمل الصالح بل يحرص للعمل الذي يبقى كما أننا نكرر المقولة التي تقول ليس الحريص الذي يحرص أن يملى وقته بالطاعات فقط بل يحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته تؤتي كلها كل حين بإذن ربها أي تخرج هذه الشجرة الطيبة ثمارها كاملا كثيرا طيبا في كل وقت وساعة من ليل ونهار وصيف وشتاء بمشيئة خالقها وأمره وتيسيره وكذلك كلمة التوحيد لا تزال تثمر الأعمال الصالحة للمؤمن في كل وقت ولا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في كلهم ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون اي ويمثل الله الامثال للناس ويشبه لهم الاشياء ويبينها لهم ليتذكروا حجه الله عليهم ويفهموا ما اراد الله منهم فيتعدوا ويفعلوا ما امرهم به ويجتنبوا ما نهاهم عنها وهكذا على الإنسان أن يقف عند الأمثال وقفة طويلة وعليه أن يفهم ما فيها ثم قال تعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ومثل كلمة الشرك الخبيث مثل شجرة خبيثة وهي شجرة الحنظل اقتلعت من أصلها ليس لها ثبات على الأرض ولا ارتفاع إلى السماء فتموت وتذروها الرياح فكلمة الكفر مآلها الفناء ولا يصعد لصاحبها إلى الله عمل طيب قف عندها وتفكر بها ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أي ومثل كلمة خبيثة وهي كلمة الكفر واعتقاد الشرك كشجرة كريهة الطعم مثل الحمضل فلا اصل لها ثابت في الأرض ولا ارتفاع لفروعها في السماء وليس لها ثمرة ولا منفعه وكذلك كفر الكافر فلا يعمل مع كفره خيرا ولا يقوم ولا يجعل الله فيه بركه ولا منفعه ولا يسعد عمل له ولا ينفعه قوله فلا يسعد عمله ولا قوله الى الله تعالى اجتستت من فوق الأرض ما لها من قرار أي استؤصل ثالث الشجرة الخبيثة واقتلعت من أصلها فليس لها عروق وجذور ثابتة في الأرض تمسكها وكذلك الكفر لا أصل له ولا فرق ولا يثبت ثبوتا نافعا في قلب صاحبه ولا يصعد للكافر عمل ولا يتقبل منه شيء بل إن صاحب الأعمال السيئة يسرك أعمالا سيئة ويقتدى به في السوء فإذا مات لن تنقطع سيئاته يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يثبت الله المؤمنين بكلمة التوحيد التابت ايمانا تاما في الحياة الدنيا حتى يموتوا وهم على الإيمان وفي البرزخ في قبورهم عند السؤال ويثبتهم يوم القيامة ويضل الله الظالمين بالشرك بالله والكفر به عن الصواب والرشد ويفعل الله ما يشاء من اضلال من أراد اضلاله بعدله ومن هداية من شاء هدايته بفضله فلا مكره له سبحانه فربنا جل جلاله بيده كل شيء نسأل الله ثبتنا وإياكم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أي يثبت الله المؤمنين بالقول الصادق الحق الذي ثبت في قلوبهم وتمكن فيها واطمأنت إليه نفوسهم وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيثبتهم الله في حياتهم الدنيا على إيمانهم بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم ويسلمهم من الشهوات المحرمة والشبهات المضله ويثبتهم أيضا في قبورهم عند سؤال الملكين ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحفظ نفسه من الحرام أما إذا رأى نفسه يعب بالسيئات عبا فليعلم أنه قد فقد شيئا جليلا ويظل الله الظالمين أي ويخذل الله الكافرين والمنافقين بسبب ظلمهم أنفسهم فيجعلهم في حيرة وعماية فلا يوفقهم إلى الحق في الحياة الدنيا ولا يوفقهم في قبورهم إلى القول الصائب حين يسألون عن الإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم ويفعل الله ما يشاء أي يفعل الله ما يشاء من هداية المؤمنين وتثبيتهم وإضلال الظالمين وخدلالهم والإنسان مطالب بعمل الصالحات وترك المحرمات، فعلى الإنسان أن يتفكر دائما بأن الثبات على عدم الوقوع بالشهوات المحرمة فهذا من اصطفاء الله تعالى ومن وجد نفسه يجول في الحرام فليراجع نفسه وليجتهد لأن يثبت على عدم الوقوع في الحرام ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله الكفر وأحلوا قومهم دار البوار لقد رأيت حال الذين كفروا بالله وبرسوله من قريش حين اعتاضوا عن إنعام الله عليهم بالأمن في الحرم وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم فيهم اعتاضوا عن ذلك الكفر بنعمه حين كذبوا بما جاءهم به من ربه وأنزل من اتبعهم في الكفر من أقوامهم دار الهلاك إذن على الإنسان أن يحذر غاية الحذر من أن يضيع نعم الله سبحانه وتعالى وعلى الإنسان أن يراقب نفسه وأن يضع النعمه في محلها وهذه الآية تحدثنا عن النعم فهي في, في قريش ولكن شامل كل من أنعم الله عليه نعمة فضيعها ألم تر الى الذين بدلوا نعمه الله الكفر واحلوا قومهم دار البوار ايه عظيمه اي الم تنظر يا محمد إلى كفار قريش الذين غيروا نعمه الله عليهم ببعتتك رسولا اليهم من الله فكفروا بالله وكذبوك فلم يؤمنوا برسالتك ويشكروا الله عليها وأحلوا قومهم دار البوار أي وأنزلوا قومهم الذين اتبعوهم من قريش دار الهلاك فالإنسان يحذر يحذر ذلك غاية الحذر قال جهنم يصلونها وبئس القرار ودار الهلاك هي جهنم يدخلونها يقاسون حرها وساء المستقر مستقرهم إذن جهنم يصلونها وبئس القرار أي ودار هي جهنم يدخلونها ويحيط بهم حرها من جميع جوانبهم وبئس المستقر جهنم نعم وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار وجعل المشركون لله أمثالا ونظراء ليضلوا من اتبعهم عن سبيل الله بعد أن ضلوهم عنها قل لهم أيها الرسول تمتعوا بما أنتم فيه من الشهوات ونشر الشبهات في هذه الحياة الدنيا فإن مرجعكم يوم القيامة إلى النار ليس لكم مرجع غيرها وذاك الإنسان يحذر غاية الحذر لن تن... كم سيعيش شي... سيعيش عمره الذي حد له وجعل لله أندادا ليظلوا عن سبيله أي وجعل أولئك الكفار لله نظراء وشركاء يعبدونهم معه كي يظل الناس عن دين الله الحق وإخلاص العبادة له وحده قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. أي قل لهم يا محمد استمتعوا في حياتكم الدنيا الفانية بان ارجعكم في الاخره الى النار فمهما عاش الانسان سينتهي عمره ثم ينال جزاء عمله قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقون مما رزقناهم سرا وعالنيه من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلات قل ايها الرسول للمؤمنين أيها المؤمنون أدوا الصلاة على أكمل وجه وأنفقوا مما رزقكم الله النفقات الواجبة والمستحبة خفية خوف المرية وجهرا ليقتدي بكم غيركم من قبل أن يجيء يوم لا بيع فيه ولا فداء فيفتدى من عذاب الله ولا صداقة حتى يشفع الصديق لصديقه قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة أي قل يا محمد وهذا الخطاب يشمل لكل داعيه لعبادي المؤمنين يقيموا الصلاوات الخمس المفروض عليهم بحدودها في أوقاتها وينفق مما رزقناهم سرا وعلانيا أي وينفق مما رزقناهم من فضلنا فيؤدوا ما أوجبت عليهم من الحقوق سرا وإعلانا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال أي من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا يقدرون فيه على ذلك ولا سبيل إلى استدراك ما فات لا بمعاوضة بيع وشراء ولا بهبة خليل وصديق فكل مرئ له شأن يغنيه وذلك الإنسان يحذر غاية الحذر أن يفرض لأن الإنسان يوم القيامة محبوس بعمله ومحاسب على عمله ويلقى حسابه فعل الإنسان أن لا يفرط في شيء وذلك التفريط في الأعمال الصالحة من أخطر الأشياء الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار الله الذي أنشأ السماوات وأنشأ الأرض على غير مثال سابق وأنزل من السماء ماء على المضر فأخرج بذلك الماء المنزل من أصناف الثمار رزقا لكم أيها الناس وذل لكم السفن تجري على الماء وفق تقدير وفق تقديره وذل لكم الأنهار لتشربوا منها وتسقوا أنعامكم وزروعكم الله الذي خلق السماوات والأرض أي الله المستحق للعبادة وحده هو الذي أنشأ السماوات والأرض من العدم وأبدعهما على غير مثال سابق وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أي وأنزل من السحاب مطرا فأخرج به من الثمرات المتنوعة رزقا لكم تعيشون به وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره أي وذل لكم السفن لتجري بكم في البحر بإذنه فهو الذي يستر لكم صنعها وأقدركم عليها وجعلها طافية على البحر بتيسيره وحفظها على تيار المال لتحملكم مع كف العواصف عنها ويعانتها بالريح الطيبه فتركبونها لتنتقلوا عبرها من مكان إلى آخر وتحمل فيها أمتعتكم من بلد إلى بلد ولذلك هذه النعم كلما مر بها الانسان عليه أن يستذكر هذه النعم قال وسخر لكم الانهار أي وذل لكم الانهار لتشربوا من مياهها وتسقوا بها زروعكم وأنعامكم وذللها لكم بالركوب عليها والإجراء لها إلى حيث تريد وأيضا فيها اللحم الطريق وهو السمك قال وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار ودل لكم الشمس والقمر يجريان باستمرار وذل لكم الليل والنهار يتعاقبان الليل لنومكم وراحتكم والنهار لنشاطكم وشدكم ولذلك هذه نعم يستذكرها الانسان ولا يغفل عنها وسخر لكم الشمس والقمر دائبين اي وذل لكم الشمس والقمر يدابان في سيرهما فيتعاقبان عليكم بلا انقطاع لتحقيق مصالحكم في حساب أزمنتكم وضبط أوقاتكم ونفع أبدانكم وحيواناتكم وزروعكم وثماركم وغير ذلك فهذه نعم على الإنسان أن يتدبر عظيم خلقها وعظيم نفعها ويستحضر منة الله عليه وسخر لكم الليل والنهر أي وذلل و ذلل الله لكم الليل و النهار يتعاقبان عليكم فجعل الليل لتسكنوا فيه راحه لابدانكم و جعل النهار لتبتغوا فيه من فضله فهذه النعم على الانسان ان لا يغفل عنها ابدا و يتفكر فيها دواما و يستخدم المرء الليل والنهار النهار لاجل ان يجعلهما خزائن يخزن فيهما المر والعمل صالح ولنتامل دوام ان هذه النعم مستمرة علينا لا تنقطع أبدا تأمل أخي الكريم نعمة التنفس حتى وأن نائم تتنفس. كذلك الليل والنهار والشمس والقمر هذه مسخرة لخدمة الإنسان حتى وهو نائم وهو مستيقظ وهو يأكل وهكذا وهو فيا عباد الله تذكروا نعم الله من فوائد الايات تشبيه كلمة الكفر بشجرة الحمضة للزاحفة فهي لا ترتفع ولا تنتج ضيبا ولا تدم الرابط بين الأمر بالصلاه والزكامة مع الكفر الآخر هو الإشعار بأنهما مما تكون به النجاة يومئذ تعداد بعض النعم العظيمة شار لعظم كفر بعض بني آدم وجحدهم نعمه سبحانه وتعالى أنا لن أزيد إلا فائدة واحدة هنا. وهي الفاعل التي أكررها دواما احرص أن لا تنقطع حسناتك بعد وفاتك هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته